أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهاؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ طَالُوا مَا دَاءَ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَاذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَهُ وقالوا ما هذا الا اذكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها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 إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب